على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله باب صوم النذر على الميت عن ابن عباس أن, إن مراتا قالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر فأصوم عنها فقال أرأيت لو كان على أمك ذيل فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك، عن أمكي أخرجه وفي رواية أن المرأة فوتبت البحر فنذرت إن إن, إن الله نجاها أن تصوم شهر فانجاه الله فلم تصوم حتى ماتت فجاء صرابا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال صومي عن عنها أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صامعه وليه متفق عليه وعن بغيذة قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثم راه فقالت إني تصددت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أتأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط أتأحج عنها؟ قال حج عنها. رواه أحمد ومسلم وابو داود والترمذي وصحها ولمسلم في رواية صوم شهرين. <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الاحاديث بيان مشروعية قضاء صوم النذر عن الميت اي اذا نذر شخص نذرا صوما او صدقه فإن قريبه يقضي عنه إذا مات ولم يقضيه فمن نذر صوما أياما أو أشهرا داخل تحت القدرة ومات ولم يقضيه صام عنه وليه وله الأجر والبر وأجزأ عن الميت الذي ما عليه واجب والنذر يوجبه المكلف على نفسه وغالبا ما يكون النذر نذر معلق على شيء على جلب مصلحة او دفع ذر وقد يكون النذر قربه من القرب يقول إنسان نذرته صيام يوم أو يومين أو شهرا أو نحو ذلك وفي هذا إلزام لو نظر لو صام بدون أن يلزم نفسه لكان خير له هذا فيما يتعلق بالندب وفيما يتعلق بالصوم الواجب بأصل الشارع والكفارات إذا مات من عليه صوم رمضان او شيء من رمضان أو كفارات فهنا محل خلاف بين العلماء هل يصوم عنه وليه أم أن في المساله تفصيل في صيام رمضان ومن فاته شيء لمرضه او سفره من شهر رمضان ثم مات قبل أن يتمكن من القضاء قبل أن يتمكن من القضاء فلا شيء عليه وإن تمكن من القضاء وسوف يعني امهل تأخر ثم مات فإنه يصوم عنه وليه ويزي عنه ويكون فكمه فكم النبل ومثل ذلك الكفارات إذا مات الإنسان وعليه صيام كفارات كدبل الخطأ او الجماع في نهار رمضان أو الظهار هذا إذا تمكن ولم يغض صام هو ليه ايضا وليه ليس عليه ليس عليه جناح حيث لم يكن ها الميت فرط امره إلى الله إذا فرط أرّو نفسه للعقوبة وإن كان ما فرّط ما أمكنه فلا عليه لا حرج عليه لأنه لا, لا يكلف الله نفسه إلا وشعر وفي هذه الأحاديث مشروعية البر بالأموال بعد موتهم لما في ذلك من الأجر الدعاء للميت من البر والصدق عن الميت بالمال من البر والحج عنه والعمرة من البر وقضاء الصوم النذر من البر وقضاء الصوم لأصل اللواء بالشرق كذلك من البر والدعاء الجائم أعظم البر نعم أبو صوم التطوع أبو صوم ست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 هذا من فضل الله عز وجل على الامه فتح الله لهم أبواب مضاعفة الأجور في يترتب على العمل اليسير الأجر الكثير فصوم رمضان ومعه ست من شوال كصيام الدهر لأن الله عز وجل وعد بذلك من جاء بالحسنة فله عشر أمثال فصوم رمضان لعشرة أشهر وصوم ست من شوال بشهرين اثنى عشر, عاما اثنى عشر شهرا عاما كاملا وهناك فضائل أخرى فيما يتعلق بالصوم متعددة فصيام ثلاثة ايام من كل شهر مع ستم شوال زيادة فضل وصيام يوم الاثنين والخميس كذلك فيها فضل كبير واما اعلى الصوم النافلة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم داوود عليه السلام كان يفطر يوما ويصوم يوما ولا يزيد الإنسان على ذلك ولكن مع الالتزامات ومع الأعمال خير كثير إذا قام المكلف رمضان والستة أيام من شوال ثم استطاع أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام محبلة لو كان أيام البيت ثالث عشر ورابع عشر عشر اثنين والخميس وإن سقط عليه شيء قام بما يعني يكتب فيه الأجر يعني إن لم يكن ثلاثة أيام من الشهر وصامد اثنين والخميس يكون هذا اكمل لأنه يكون أكثر اياما وان فاته, فاته الاثنين والخميس وصام ثلاثه ايام من كل شهر حاجه اجرا كثيرا حتى لا باس امثالها وكانه يصوم الدهر المقصود ان ابواب الخير ولله الحمد واسعه على الامه وهذه كلها نوافذ واما المفروض من الصوم فشهر رمضان الذي اوجب الله عز وجل صيامه باب صوم عشر حج الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج عن حصة قالت أربع لم يكن يدعوهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاش وراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء أواه واطمد والنسائي وعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلية وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية الله الجماعة إلا البخاري والترمذي و... وهذا من الفضائل من الفضائل من فضائل الصوم النافلة صوم يوم عرفة لغير الحاد يكفر سنتين أي ذنوب سنتين. الماضية والمستقبلة ولا يستشكل المسلم هذا كيف تكفر ذنوب السنة المستقبلة لا يستشكله الإنسان فالله عز وجل هو العالم بذوات مخلوقاته وبأعماله ثم التي تكفر هي الصغائر وأما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة كبائر الذنوب وصوم عاشوراء يكفر سنة ذنوب سنة السنة الماضية والعمل في أشر ذي الحجه ومن ذلك الصوم فيه من الأجر ما لا يحصى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحبوا إلى الله الأمل الصالح فيهن من هذه الأيام العشر فكانوا يكثرون فيها من الذكر والقرآن والصوم وسائل الأعمال الصالحة صدق في الأيام العشر عشر بالحجة لها فضل كبير وكذلك الصوم في شهر المحرم له فضل وبدر نعم وعن نبيه عيرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات رواه أحمد وابن ماجة وعن هم الفضل أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بلبن أشرب وهو يخطب الناس بعرفة متفق عليه وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وإيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب والله الخمسة إلا ابن ماجة وصحاها والترنبي نعم يوم عرفة للحاج لأن الحاج في شغل يوم عرفة أمر بالذكر والجد والاجتهاد في الدعاء والصوم يضعه الإنسان عن القيام بهذه الوظائف، وظائف الذكر والتبرع والدعاء والانطراح بين يدي الله عز وجل فشن في حقه أن يكون مفترا والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكبر الأمة وارغبها في فعل الخير كان مفترا يوم عرفه من أجل كثره الدعاء والاستغفار ذكر الله تبارك وتعالى ويوم النحر يوم يومي العيد لا يجوز صيامهما لأن الله عز وجل أنعم بهما على الخلق وأيام التشريق بعد يوم النحر اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام تشريك يأكل الناس من الهدايا والأضافي قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل يجب أن تقبل هذه الرصمة العظيمة ويؤخذ بها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 كان يوم, كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فلما قدم المديرة صامه وأمر الناس بصيامه فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه وعن سلمة بن الأكوع قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من اكل فليصن بقيه يومه ومن لم يكن أتن فليصم أن اليوم يوم عاشوراء وعن علقمة أن الأشعة بن قيس دخل على عبد الله وهو يطعم يوم يوم عاشوراء فقال وهو يطعم يوم عاشوراء فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترك فإن كنت مستقف فطعم وعن ابن عمر أن اهل الجاهليه كانوا يصومون يوم عاشوراء وان رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل ان يفرض رمضان فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوم عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه وكان ابن عمر لا يصومه الا أن يوافق صيامه وعن أبي موسى قال كان يوم عشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه أنتم وعن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى فقال انا حق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وعن معاوية ابن أبي سفيان قال سمعك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا يوم عشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء صام ومن شاء فليفتر متفق على هذه الأحاديث كلها وأكثرها يدل على أن صومه وجب ثم نسخ ويقال, ويقال, ويقال لم, يجب لم يجب بحال بدليل خبر معاوية وإنما نسخ تأكيد استحباله. وعن ابن عباس قال لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عشوراه وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال إذا كان عام المقبل إن شاء الله صمن اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم أبو داود وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إن بقيت إلى قابل لا صوما التاسع يعني يوم عاشوراء رواه أحمد ومسلم وفي واقع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم صوموا يوم عاشوراء وخالف اليهود صوموا قبله يوما وبعده يوما أروه أحمد هذه الأحاديث كلها في بيان فضل صوم شهر الله المحرم ومنه صوم يوم عاشوراء أي اليوم العاشر من شهر المحرم فكان فريضه قبل أن يفرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة كان مفروضا صوم يوم عاشورا فلما فرض شهر رمضان نسخ وجوب صيام عشوراء وبقي سنة من أحب ورغب في الفضل صامه اليوم العاشر لأنه يكفر سنة ماضيه أي ذنوبها ومن لم يستطع فالمفروض عليه شهر رمضان فقط أو يستطيع وعنده ما يشغله عن ذلك من الواجبات والالتزامات، وقضاء رمضان فقد قام بالواجب المفروض، وهلأ ما فاته إلا الأجر الذي يترتب عليه لا إثم عليه، ثم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع مع العاشر يعتبر سنه لان الرسول عليه الصلاه والسلام شرعه وقال لئن بقيت ان شاء الله لاصومن التاسع اي اليوم التاسع واليوم العاشر وهذه الروايه في مسند الإمام الأمر بالقيام يوم قبله ويوم بعده من أجل التحري لإصابة اليوم العاشر فمن فام يوما قبله ويوما بعده وفامه فبدون شك أنه يصيب اليوم العاشر عندما يحصل اختلاف او حجب رؤية الشهر فلا يدرى العاشر من التاسع من الحادي عشر. وصوم الثلاثة يرمن صيام يوم عاشوراء وفيها من الفضل والأجر ما هو أكثر من الاقتصار على يوم عاشوراء. أما من تأكد بأن هذا هو اليوم العاشر بالحساب او بالوسائل المعروفه واقتصر على صيامه فقط فلا حرج عليه. يزيد عليه بالأجر من صام التاشى مع الآشر ومن صام الثلاث الأيام فكذلك الأجر عنده أكمل نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال في سنن أبي داود باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن عقوبة بن إسحاق عن من حدثه عن محمد بن كعبن القراضي قال قلت له يعني لعمر بن عبد العزيز حدثني عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصل خلف النائم ولا المتحدث, والحديث ولا المتحدث والحديث إسناده ضعيف لجهالة من رواه عن محمد بن كعب القرضي وقد رواه غير واحد عنه وكلهم بين ضعيف ومسروق إلا أن الشيخ الألباني وقف على شاهد له من حديث ابي هريره أخرجه الطبراني ورجاله فقات ليس في واحد منهم مغمض إلا في محمد بن عمرو بن عرقمن اللافي، ففيه ضعف يسير في كل حفره وهو حسن الحديث، ودعمه بشاهد من آخر مرسل وحسن الحديث على أقل أحواله، وانظر تفصيل ذلك في الرواة. هذا الحديث أظهر صحته. عن ذا يقال أنه من قسم المقبول. فيه النهي عن الصلاة إلى متحدث أو نائم لأن ذلك قد يشغل النائم والمتحدث كذلك يشغل المصلي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فيحصل الاشتغال والصلاة يحتاج صاحبها إلى تفريغ الذهن والإقبال على صلاته صراءة تشبيحة تكبيرا ودعاء لذا نهي عن الصلاة إلى المتحدث وإلى النائم والله أعلم يحمل هذه, هذه القراهة على كراهة التنزيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشه رضي الله عنها نائمه بين يديه وكان إذا سجد غمج رجلها لترفعها عن محل سجوده وهذا يدل على أنه لا حرج ولا إثم على من صلى وبين يديه نائم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم باب الدنوية من السكرة حدثنا محمد بن الصباق من سفيان اخبرنا سفيان حاء وحدثنا عثمان بن علي الشيبة وحامد بن ويحيا عن ابن مسعود رضي قال حدثنا سفيان عن سلطان بن شنين عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي سجنه يقال روى النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلنا احدكم الى صفره فليجن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته الحديث صحيح صحيح على السنه تبعث معنا بأن اتخاذ السترة من السنن لكل من الإمام والمصلي المنفرد وأما المأمر هو، وأما المأمر فسطرته الإمام وهي سنة مؤكدة من السنن وليست واجبة فلا يتكلف الناس في حمل السترة إلى المساجد. إلا أن الإنسان إذا صلى يبذل جهده ليكون له سترة إن وجدت فذاك وإن لم توجد فلا حرج عليه والسترة إما أن يكون جدارا او شاريه من شوال المسجد إذا كان في المسجد او أفا ينصبها إذا كان في الفضاء أو كمؤخرة في الرحل من المتاع أو إلى راحلته هذه كلها تعتبر سترة للمصلي وهي سنه وكيفية اتخاذها سترة أن يدنو المصلي إليها بحيث يكون بينها وبينه قدر ثلاثة أذرع بقدر ما يتمكن من الشجود دونها فما بينها وبين موقف قدميه يعتبر حرم من اراد ان يمر فيه له ان يقاتله بمعنى يدافع ويرد ومن مر وراء السترة فلا حرج عليه ولا يدافع فلا تكون السترة بعيده عن المصلي قال اليدن منها بالقدر الذي يسجد متمكنا من السجود واضعا الأعضاء السبعه كل عضو في محله قد هسر ظهره يعني سجود شرعي فذاك هو الحرم الذي تكون من مرة بينه وبين السترة بين وبين السترة وبين المصلي وسترة فيه يكون آثما ويدافع يفر. يفر فيه. هو لا نعم الشيطان عليه قال لا يقطع الشيطان عليه الصلاة نعم <تصفيق> لا, لا يقطع عليه صلاة صحيح لأن في أشياء تقطع الصلاة لجمهور أهل العلم الكلب الأسود والحمار والمرأة الحائر لها مر في حرم المسلي قطع عليه صلاته. هؤلاء سمو الشياطين نعم معه القرين لأنه لا يفسد على الناس صلواتهم إلا الشيطان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فقاتله فإنما معه القرين يعني شيطان حدثنا القانبي والنفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبر أبي عن سهل قال وكان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة نمر عنه والحديث صحيح كان, كان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عند والحديث صحيح وفجه البخاري ومسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى جدار لا يترك بينه وبين الجدار إلا بقدر ما تمر الشاد وهذا هو معنى الذنوب من السفر باب ما يؤمر المصلي باب ما يؤمر المصلي أن يدرى عن, عن الممر بين يديه حدثنا نلقى نبيه عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاعا فإن أذا فليقاتل فإنما هو شيطان والحديث صحيح. وحدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليد منها ثم ساق معناه والحديث صحيح أيضا. حدثنا أحمد بن أبي سري الراجي أخبرنا أبو أحمد الزبيري أخبرنا مصرة بن معبد اللقمي نقيته بالكوفة قال حدثني أبو عبيد حاجب سليمان قال رأيت عطاء بن زيد قائما يصلي، فذهبت أمر بين يديه فردني ثم قال حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم ألا يقول بينه وبين قبلته أحد فليفع والحديث إثناده الحسن لكلام يسير في شرر مصبط من المعبد وللحديث شواهد وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن حميد يعني ابن هلال قال قال أبو صالح وحدثك عما رأيت من أبي سعيد وسمعته منه دخل أبو سعيد على مروانا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان والحديث صحيح وفرجه البخاري ومسلم كل هذه الأحاديث في بيان مشروعية اتخاذ السترة وأنها سنة مؤكدة وليست واجبة كما يقول بالوجوب بعض العلماء، وأن لمن اتخذ ستره له الحق في أن يدافع من أراد أن يمر بين يديه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المار إذا كان قاصدا فأمدا إنما هو شيطان فليقاتله في روايه فليدفع في نحره وهو توجيه لان يرده بجدل المستطاع يعني يستعمل معه الاسهل فان, فإن لم يرجع بالغ في دفعه حتى لا ينقص عليه ثواب صلاته ولا يؤذيه بالمرور بين يديه فإن كان غير متعمد مضطرا فلا إثم عدد وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لو وقف أربعين فلا يدرأ أربعين يوما أو أربعين عاما او أربعين شهرا مما يدل على أنه كبير من كبائد الدنوب المدافعة نعم يبدأ بالأسهل فإن اندفع بالأسهل وإلا بالغ في المدافعة سأمل معه شدة في الرجوع وليس معنا يطعنه بخنجر. على كل حال يدافع بقدر ما يستطيع حتى لا يخرج دفاعه عن صلاته. لا. لا تخرج الصلاة. الجد إذا لطفل الصغير هل يبت على الصلاة؟ لطفل الصغير هل يبت على الصلاة؟ صحيح مثلاً؟ لا لا. لا الطفل الكبير إلا ثلاثة أشياء: الفمار والقلب الأسود لأنه شيطان والمرأ الحائط لأنها ليست راحة على خلاف في ذلك أيضاً لحديث لا يقطع ثلاثة شيء وحديث أن هذه الثلاثة تقطع وهذا هو الجمع لأن هذه الثلاثة هي التي تقطع وما شوها لا يقطع أصلا شيء. مروث كبير او المرأة صاهره او السكن او رحل جاد او الداب يقول هل هذه الغلام الصغير هل يدافع قطنا الصغير هل يدافع ايه الامكن ايه الامكن يدافع نعم او يشن علي او يحنج نعم شوف في شوف يا في ايش الان اسئله عند استاذ عند الحمار, الحمار. <ه peel> لأني لأني يعني لا لا لا, لا اللي عليها طيب هنسمي الشد في السائل يقول من مراد بالقطع هل هو البطلان نعم البطلان البطلان إذا كان المار واحد من ثلاثة أما ما عد ذلك فنس في التواب يقول السائل هل يوجد دليل أو هل ثبث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا جاءها دم الحيض لا يجوز لها لمس القرآن نعم ورد هذا لأن, لأن الله عز وجل ثبت في الحديث مولوه صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر هذا ثابت وأم الآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون فالبراد به إلا في قول السائل هل من واجب إمام المسجد أن يتلقى الإبن من ولي الأمر بدعاء قنوت عند النوازل أو غيرها نعم لا ينفرد لا ينفرد الإمام بقنوت في الصلوات حتى يبدأ من هو أعلى منه وأضرب إلى ولي الأمر حتى يكون فيه اجتماع على الأمر على النازلة لأنه ما كل الناس يعرفون النوازل فالنوازل يعرفها العلماء بد من الإذن من ولاة الأمور في مثل هذا حتى لا ينفرد الإنسان بشيء والناس الآخرون لا يعملون كما يعمل نعم. سأل يقول هل عوام الإخوان المسلمين مبتدعة؟ عوام. الأعوام. الأعوام تبع لأت... لعلمائهم. هل آمي إذا ضللوا المبتدع الإخوان المسلمين إذا ضللوهم وجب عليهم السؤال عن المنهج الصحيح ولا يجوز لهم السكوت والمتابعة لهم. وربما يحذرهم محذر فيقول يدري بحجج لا أذى له يأخذ حكمهم أما إذا كان لا يعرف شيئا وحسن الظن بهؤلاء أهل البدع فغروف ولأول وهله ينصح ويبين له الحق فإن استجاب فذاك هو المطلوب والواجب عليه وإن أبى إلا أن يكون تابعا لأهل الزدع فهو من جبلة نعم. صلى الله وسلم على نبينا